والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فاوا فإن 114. فإن فاء فإن الله غفور رحيم 115. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 116. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تتقن والطلقات يتربصن بانفسهن فلا تتقن ولا يحل لامرئ ان يكتم ما خلق الله في ارحامه ان اَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِلُّ لَهُم أَن يَكْتُمُوا مَا أَنزَلْنَا فِيهِ أَرْحَامًا وابو ولتهن احق بردهن في ذلك ان ارد اصلاح وابو ولتهن احق بردهن في ذلك ان ارد اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن النبي الذي عليهم نبيل المعروف وللرجال عليهم درجه وللنساء عليهم درجه والله حكيم والله عزيز حكيم فَطَلَّقُوكُم مَّرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَطَلَّقَكُم مَّرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِلَا عِوَضٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله ولا يحل لكم فُمأََّ يُطمَا حدودَ اللهه فَلجُاحَ عَلَهِ مَا فيِي مَفدَت به فإِن خِسَُّ يطمَا حدودَ الله فَجاح عَلَيهِ مَا في مَفدَت ب تِلكَ حدود الله فَلا تعتَدهاَا ومن يتعد حدود الله فؤلاء هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فؤلاء هم الظالمون فان قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 للقائتره جناحيهما ان يتراجعوا غن ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون